ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده رسول بلغ الرسالة وأدى أمانه ونصع الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله بداية قد انتهت وانصرمت هذه الليلة العظيمة ليلة السابع والعشرين وهي من أرجى الليالي وقد كان يقطع كثير من السلف أنها ليلة القدر وإن كان قول الراجح أن ليلة القدر تنتقل بين العشر الأواخر يعني لا تثبت في كل عام ولكنها ليلة عظيمة ومرت من هذه الليلة بما فيها من نفحات وعبر وعظات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وإذا كانت هذه الليلة قد انتهت ولكن عطاء الله سبحانه وتعالى لا ينتهي ففضل الله عز وجل واسع سبحانه وتعالى إذا كانت الليلة قد انتهت فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة إذا كانت الليلة قد انتهت فإن عفو الله تبارك وتعالى موجود في كل وقت وفي كل حين إذا كانت الليلة قد انتهت فإن عطاء الله عز وجل لا ينتهى. قال الله تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما عند الله باق وقال الله عز وجل في وصفه لنعيم أهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فالحمد لله أننا نتعامل مع رب رحيم غفور ودود سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمى وإذا كانت الليلة أيضا قد انتهت ولكن بقيت بقية بعض الناس يصيبهم الفتور والكسل بعد ليلة السبع والعشرين وكأنه خلص أدى ما عليه وانتهت الليالي وانتهت ليلة القدر وهذا لا ينبغي أن يتعامل الإنسان هكذا مع هذا الرب الرحيم الودود سبحانه وتعالى هذا المعنى الذي ذندنا عليه كثيرا في الأيام السابقة بقيت ليلتان أو ثلاث فيها ساعات إجابة وفيها نزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله إلى سماء الدنيا المنداع من فأستجيب له من مستغفر له سبحانه وتعالى فيها عتقاء من النار فيها خير عظيم فيمدخ على المسلم أن يحرص على حسن الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم فأحرس المسلم على أن يكثر من طاعة الله تبارك وتعالى في هذه الأيام حتى يرى الله تبارك وتعالى فقرنا وضعفنا وانكسارنا إليه فيرحمنا سبحانه وتعالى ثانيا الآية التي سوف نقف معها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى آية نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بعد الإشارة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دأبه دائما وسارع بالاستجابة إلى ما أمره الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا في سورة النصر ويروي الإمام بخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يقول في ركوعها وسجودها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت يتأول القرآن يتأهى القرآن يعني إيه؟ يعني يفعل ما أمره به القرآن القرآن قال له فسبح بحمد ربك واستغفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكما ذكرت أن هذه الآية جاءت بعد الإشارة إلى قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جئنا بذلك؟ في الأذر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي في إذا جاء نصر الله الفتح هذه علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره إياه كان سيد عمر بن خطاب رضي الله عنه يقرب عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كان غلام كان صغير شاب صغير فكان عمر بن خطاب في خلافته يقربه في مجلسه فكأن بعض الشيوخ بار السن وجدوا في أنفسهم هذا طفل صغير يعني مثل أبنائنا فكيف يقربه عمر رضي الله عنه وكأنه مشتكوا إلى عمر ذلك فأراد عمر أن يريهم علم ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما كان يسمى إيه؟ حبر القمة وترجمان القرآن يقول ما في آية في القرآن إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي شيء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم عظيم فاستدعى عبد الله عمر بالخطابة دارا من الصحابة واستدعى معهم ابن عباس ابن عباس ثم قال عمر ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فبعضهم قال هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى أن إذا جاء نصر الله وفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأمره بأن يسبح ويستغفر يعني على ظاهر الإيه على ظاهر الصورة فقال عمر وماذا تقول أنت يا ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها وهذا علامة أجلك بزيادة ابن عباس وهذا علامة أجلك فسبح بحمد ربك يعني اختم حياتك بالتسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفر فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. وطبعا هنا فائدة مهمة تدل على أهمية العلم طلب العلم الشرعي إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين احنا تكلمنا كثيرا عن مسألة تدبر القرآن الواحد يتدبر القرآن ويتفكر فيه ولكن ينبغي أن يكون ذلك إيه؟ بعلم وإلا كما قيل من تكلم في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب يعني حتى لو أصاب أخطأ إيه؟ أنه لم يتعلم يشغل دماغ التفسير ومعاني القرآن ينبغي أن يكون بعلم فمهم جدا جدا أن الإنسان يحرص على طلب العلم الشرعي والحمد لله تبارك وتعالى الأمور ينسر طلب العلم الشرعي له فضائل عظيمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب إيه؟ لا يستمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مع إن الذين أوتوا العلم من ضمن مين؟ من ضمن المؤمنين لكن خصهم الله تبارك وتعالى وكما يقولون هذا من ذكر الخاص بعد العام لشرفه ومكانته وفضله خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر لفضلهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل شيء في هذا الكون يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في البحار حتى النملة في جحرها والملائكة تضع أجنهتها لطالب العلم رضا بما يصنع فضاء طلب العلم الشرعي كثير والحمد لله رب العالمين من فضل الله عز وجل علينا في هذا المسجد المبارك في يعني إن شاء الله بعد الرمضان سوف يبدأ المعهد العلمي لتعليم العلوم الشرعية فنحرص جميعا هذا العدد الكبير فضل الله تبارك وتعالى كل منا يحرص على أن يتعلم دينهم يتعلم دينه ويعرف الحلال والحرام يتعلم الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والتاريخ والسيرة وكل ما يتعلق بأمور دين وشيء من اللغة كل هذا يتعلمه ونحن بفضل الله تبارك وتعالى تعلم سويا هذه العلوم فنحرص وأنا أهيب بجميع إخوة أن يقدمه في المعهد الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى الذي سوف يبدأ بعد رمضان وسوف يعلن عن بدايته في آخر الاعتكاف إن شاء الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر فالحديث اللي أنا ذكرت له حديث عائشة قالت إيه؟ كان يتأول القرآن يعني يفعل ما أمره به القرآن فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم أغفرين فالتسبيح والاستغفار يحتاج منا إلى وقفات ووقفات ما معنى التسبيح؟ يعني إيه سبحان الله التسبيح هو التنزيح يعني ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيد فكلمة سبحان الله يعني إيه؟ يعني تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيد وسبحان الله وبحمده قال بعض أهل العلم أن هذه الآية جمعت صفات الكمال لله عز وجل أو هذا الدعاء هذا الذكر جمع صفات الكمال لله عز وجل لأن الكمال يكون بشيئين كمال يكون بحكته بالتخلي عن الرذائل والنقائص وهذا في كلمة إيه سبحان الله وبالتحلي بالفضائل وهذا في الحمد سبحان الله وبحمده لأن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما أولى من نعم عظيمة أو بما يحمله سبحانه وتعالى بما عند الله عز وجل من محاسن سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده والمتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد عالما يعج بالتسبيح عجما إحنا كده لو تأملنا في القرآن وإحنا بنقرأ ونتذبر لو وجدنا التسبيح كثيرا كثيرا كثيرا في القرآن فذكر التسبيح بكل مشتقاته في أكثر من ثمانين آية بل قد افتتحت سبع سور بالتسبيح صورة الإسراء وصورة الحديد والحشر وصورة الصف وصورة الجمعة وصورة التغابن وصورة الأعلى إما بالأم بالمضم بالماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم أو المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم أو الأمر سب اسم ربك الأعلى أو المصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واختتمت به أيضا بعض الصور مثل فسبح باسم ربك العظيم والمتأمل في القرآن كما ذكرت يعني يجد عالم عظيم يعجب بالتسبيح فالله عز وجل سبح نفسه سبحانه وتعالى فيما يخرج من ثلاثين آية مثل قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عم يصفون صاحب العزة سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وذكر الله عز وجل أن ملائكته تسبحه يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي آية أخرى وهم لا يسأمون طيب لا يفترون يعني إيه؟ يعني لا يضعفون عن التسبيح ولا يسأمون يعني لا يملون من تسبيح الله سبحانه وتعالى فالملائكة جبلت على الطاع قال كعب الأحبار يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس حد مننا بيتعب وهو بتنفس نفس لا إرادة فهكذا الملائكة تسبح الله سبحانه وتعالى وبين الله تبارك وتعالى أيضا أن كثيرا من أنبيائه ورسله يسبحون الله عز وجل من ذلك هذا الدعاء العظيم الذي ورد عن يونس ابن ملته عليه عن النبيين الصلاة والسلام. وذنون إن ذهب مغاضبا ذنون الوامين صاحب الحوت قصة معروفة. إذ ذهب مغاضبا غاضب قومه ثم ذهب في البحر وألقى. وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه. وكلمة ظن ألا نقدر عليه يعني أيقنا أننا لن نضيق عليه. في أصح أقوال المفسرين. فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات. ظلمة الليل وظلمة اليم وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات إيه الدعبة ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما دعا بها هذه الدعوة دعوة أخي ذنون كما قال عليه الصلاة والسلام ما دعا بها أحد في دعاء قط إلا استجيب له وبين الله عز وجل أيضا موسى عليه التسبيح موسى عليه السلام حينما طلق أن يرى الله عز وجل وخر الجبل حينما تجلى الله عز وجل لهذا الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وعيسى عليه السلام سبح الله عز وجل حينما دعيت له الألوهية وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الله عز وجل ينزع عن الصاحبه وعن الولد وبين الله تبارك وتعالى تسبيح داود عليه السلام حينما كانت تسبح معه الجبال والطيف وتسبيح زكريا عليه السلام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية وتسبيح نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تبارك وتعالى بالتسبيح وكذلك أيضا بين الله عز وجل تسبيح المؤمنين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وبيّن الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه تسبيح الجبال والطير مع داود فالجبال تسبح والطير أيضا تسبح وبين الله تبارك وتعالى أن الرعد هذا الصوت العظيم الذي نسمعه في السماء هو تسبيح لله عز وجل ويسبح الرعد بحمده وبين الله تبارك وتعالى أن الكون كله يسبح الله عز وجل كما في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم سماوات السبع العظيمة الشاهقة تسبح الله عز وجل والأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإم من شيء كل شيء يسبح بحمد الله من حيوانات وحشرات وجماد و نبات وغير ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه قال الحفظ ابن كثير رحمه الله يعني يسبحون الله بلغة لا تفهمونها هو تسبيح على الحقيقة ليس أمرا معنويا هو تسبيح على الحقيقة وقد ثبت في الصحيح أن الحصى كان يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حصى وحدث ذلك مع بعض أصحابي أيضا فكل شيء يسبح هذا الجدار يسبح الله، هذا المكتب يسبح الله، هذا المكروفون يسبح الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويستمر التسبيح حتى يدخل المؤمنين، حتى يدخل المؤمنون الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم نهل الجنة. كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام طيب الجنة ليس فيها تكليف تسبيح ده عبادة صح ذكر الله عز وجل طيب الجنة ليس فيها تكليف ليس فيها وامر افعل ولا تفعل ليس فيها تكليف فقال المفسرون أن التسبيح في الجنة ليس على سبيل التكليف وإنما على سبيل التنعيم بذكر الله عز وجل ورد أيضاً في بعض الحديث أنهم يلهمون التسبيح كما يلهم أحدكم النفس يبقى زي الملائكة كده فدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام إذن عالم يعج بالتسبيح فكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل فلا ينبغي أن تسبح الجمادات وتفطر أنت تسبح الحيوانات وأنت متكاسل تسبح يسبح كل شيء الأرض والسماوات وأنت ما زلت في غفلة تكثر من تسبيح الله عز وجل وكما ورد التسبيح في القرآن ورد أيضا في ثمنة النبي صلى الله عليه وسلم وله صيغ كثير نذكر منها مثلا كلمة سبحان الله وبحمده في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده كم مرة؟ تاخد كم ساعة دي؟ كم ساعة؟ كم دي؟ خمس دقائق ست دقائق سبع دقائق ففضل عظيم من قال سبحان الله بحمد مئة مرة حُطت عنه خطايات وإن كانت مثل زبد البحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة الواحد لو عايز يغرس نخلة كده في الشارع هيعمل إيه؟ أي كبال فاس ويفحت ويتعب ويجيب نخلة ويضع التراب أو الطين وبعد كده يسقيها وينتظر لما تكبر مجهود كبير ده نخلة فين؟ في الدنيا أما في الجنة من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرثت له نخلة في الجنة ثواب عظيم كم تأخذ منك؟ سبحان الله العظيم وبحمده شوكتنا من ضايع الوقت كثيرة دي وورض أيضا في الصحيح من حديث أبي وريرا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ايه هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم احد الناس مرة سمع هذا الحديث من احد يعني الدعاء فاعجبه جدا فقال ماذا تقول؟ قال يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن اللسان حبيبتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كرر مرة ثانية فكررها حتى حفظها ذلك الرجل راجل كبير جاء فيد زي حالتكم ثم أخذ هذا الرجل هذه الكلمة الطيبة وصار يدعو بها كل ما يقبل حد يقول له كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلة تاني في النزان حليبة تاني إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يقعد في جلسة مع الأولاده ويقول لهم الحديث في جلسة مع عائلته وأقربائه يذكر لهم الحديث دع إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة دي أمر سهل هين فظل هذا الرجل يدعو بهذا الذكر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى شارف الموت ومرض وأغمي عليه فلما أغمي عليه جاء الطبيب دكتور جاء يكشف عليه فأفاق الرجل فأكده أول ما الدكتور جاء فقال من هذا مين ده اللي جاي بينا قاله الطبيب يعني بيكشف عليه فقال يا دكتور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل يا لها من حسن خاتمة نسأل الله عز وجل أن يُحسن خاتمتًا حسن خاتمة يذكر الله ويدعو إلى الله وينشغل بالله سبحانه وتعالى حسن خاتمة الله فالطبيب دكتور سمع يعني أما إيه خبره إيه كلمة دي ويقول كده إيه فذكروا له القصة قالوا فكانت هذه سبب لهداية هذا الطبيب وصار من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر سهل ميسور وهذا من باب المسؤولية التي تتكلم عنها الشيخ فاروق في الدرس التراويح هذه مسؤولية كل مسلم الدعوة إلى الله ليست مسؤولية الأزهر أو الأوقاف أو السلفيين وأنا بحبش سواءً لا أحب مثل هذا التقسيم ولكن الناس يقولون ده كل المسلمين سلفيين لأنهم يتبعون السلف الصالح رضا الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان خير القروب فالدعوة ليست قاصرة على مثل هؤلاء الدعوة وظيفة كل مسلم أنتم خير أمة أخرجت للناس قبل بيه لكل المسلمين تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر طبعاً بالضوابط الشرعية وبالعلم الشرعي قل هذه سبيلي قال النبي القرآن يذكر أو يأمر النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني كل تابع للرسول عليه الصلاة والسلام ينمي عليه إني يعمل إيه يدعو إلى الله بس مشط على إيه يعني يجي يتعلم في البخاري في مسجد الوخاري على بصيرة يتعلم دين الله سبحانه وتعالى مش طبعا مش مسجد البخاري يحسن لك مضعصبين وتشددين لا يتعلم العلم الصحيح لكن احنا هنا الحمد لله فضل الله تبارك وتعالى متوفر ذلك فالدعوة مطلوبة من كل مسلم بعض الناس كده تخلط بين الدعوة والفتوى يعني يقول لك ان لا مش مفعش ان انا ادعو وانا مش متعلم وكذا لا الواحد الرسول عليه ولو ولو آية أنت مش لن تعجز أن تقول لواحد من الناس تعالى نصلي تعالى نعتكف في البخار تعالى نتعلم شرع الله سهل الدعوة والفتوى هي الصعبة الفتوى هي التي لها أهلاء الآن انقلبت الموازين صار كل الناس يعني قليل من الناس من يدعو وكل الناس بيعملوا ايه كل الناس بتفتي مع الأسب الشديد أقول وبالله التوفيق ويقول أصنا بتهيألك بتهيألك مين أنت قالوا هذا حلال عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده يعني انت مين انت عشان تقول يعني عندي ومش عندي فشاهد ان هو ينبغي ان نحرص على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ويكون ايضا على على بصيره ايضا هناك حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى وانا كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل من الآن هذا الذكر العظيم فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد فتحت لها أبواب السماء هذه الكلمة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فتحت لها أبواب السماء فقال عبد الله بن عمر ودي مهمة جدا جدا ركز معه قال عبد الله بن عمر فما زلت أقول هذه الكلمة بعد إذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أنا سمعت الكلام من الرسول فجاءت لابو السماء مش هسمها. طيب كم حديثا أنت سمعته ولم تعمله هو هو العلم ده مو مجرد العلم ولا إيه؟ للعمل يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل العلم شجرة والعمل ثمرة وكما قال بعض السلف لا يزال الرجل جاهلاً بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به فهو عالم يبقى لازم الواحد يعمل بما يعلمه فعبد بن عمر لما عرف الحديث عمل به آخر حديث طبعاً الحديث في التسبيح كثيرة جداً جداً ولكن يعني أحيلكم على كتب الأذكار وإكتاب الأذكار للإمام النووي على الأخص وغيره من الكتب لكن آخر حديث أختم به وهو حديث رؤى الإمام مسلم من حديث جوائرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد صلاة الصبح وهي في مصلاها وهي تذكر الله تبارك وتعالى ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وعاد إليها ضحن ضحن يعني مثلا حوالي مثلا اللغة نحن حوالي الساعة مثلا تسعة لما الشمس يعني ضحى يعني حوالي ساعتين ثلاثة فوجدها تذكر الله عز وجل في مصلاها كما هي هذه همة مين همة النساء التي قل قلت همم كثير من الرجال عنها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تجلس بالساعات تذكر الله تبارك وتعالى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك كلمة أربع مرات لو وزنت بما قلتي أو بما فعلت في هذا الوقت لوزنتهن وهي قوله والذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نحفظها سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لو قلت أربع مرات كأنك ذكرت ربنا ثلاثة أربع ساعات فهذا فضل الله سبحانه وتعالى الوحسان نختم بقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أنائي الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى يبقى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل شروق الشمس يعني وقبل الغروب في آخر النهار ومن أثناء الليل يعني ساعات الليل سبح الله عز وجل وأطراف النهار يعني أثناء النهار فماذا بقي يبقى الواحد يسبح الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين يملأ التسبيح يوم الإنسان يكثر من التسبيح وهو ماش في الشارع وهو ذاهب إلى عمله وهو يجلس في بيته يشغل نفسه بأن يسبح الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر قال في الآية التي ذكرناها لعلك ترضى وفي قراءة لعلك ترضى يعني ترضى بالثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى للمسبحين فسبح بحمد ربك واستغفر نكلم عن التسبيح بقي الكلام عن الاستغفار نؤجله إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا ويقبل ما يحب وارضاه عن الإطالة في هذا اليوم ويجب من الله.